أول شيء أحب أقوله من يصدق أن المسيح الله الكلمة غير المنظور الذي لا يحويه مكان الذي هو نار آكلة لا يدن منه ينزل إلى أحشاء العدرة مريم يتيمة غلبانة لما كانت العدرة في الهيكل يمكن كانت البنات اللي في سنها بيسألوا عليها ناس وقرايب ومعارف لكن العدرة من يسأل عليها بعد ما بقت لأم ولا أب علشان كده لما حابوا يخرجوها من الهيكل قالوا يا ناس مين ياخدها فتقدم اللي يطلب العذره زي مثلا في ايامنا مين يرضى يتجوز بنت من الملجأ المجتمع يلفظها ويقول عيب من قلة الناس علشان كده لتقدموا للعدرة ناس كلهم عواجيز وناس كلهم يعني فوق السن وكان هنا لابد ان تجرى قرعة فاخذوا العصايا بتاعت عم يوسف ضمن بقية العصيان وبيتوها في الهيكل والرب يتمجد وهنا اقول لك صدق ولابد ان تصدق العصايا لما بيتوها صحي الصبحية جو الهيكل لقوا العصايا امطلعة في فرعة اخضر والفرعة الاخضر ده رمز للحياة الخصبة الحياه الجديدة الحياه اليابسة خضرت على ادين يوسف جو الهيكل ومش كده وبس لقوا حمامة بتلف جوال هيكل و على العصاية بتاعة عم يوسف واستقر ورغم العلامتين ورغم الدلالتين ورغم الشهدتين الخضرة والحمامة عملوا القرعة لكن ايه رأيك القرعة جت على عصاية عم يوسف النجار اللي عمره 94 سنة عشان ياخد العدرة ام 14 سنة وخدها في دور وح بيته يا تركة بتقوله يا والدي ولا كا بتقوله يا جدي لكن دل حصل وصدق ولا بد ان ايه صدق ولا بد ان تصدق العدرة مريم اليتيمة الغلبانة الفقيرة لما تروح تولد في بيت لحم ما تلاقيش مكان الله مالك كل مكان ما يلاقيش مكان فالرجل يمكن صاحب الخان او صاحب الفندق قال براء لما لقى بنت صغيرة وحامل قال لك هو ننزلها في اي مكان فنزلها في الزريبة والزريبة دي زمان كانت ملحقة بالفندق يعني زي ما يكون جراج عربيات دلوقتي لما ناس يكونوا نزلين في فندق يبقى فيه جراج فدي كانت الفندق كان فندق ودي الزريبة اللي بيحطوا فيها نزلاء الفندق بهيمهم فنزلت العدرة مع السياب البالية مع المولود الإلهي مع أشرف مولود شرف الوجود مع أحلى مكان رأته السماء يناسب سكان الأرض لأن البشر ما يستحقوش ينزل المسيح وسطيهم يمكن البهايم كانت أحن شوية على الست العدرة وأنا مش عايز أقول لك الست العدرة وهي رايحة بيت لحمة عشان تولد دلوقتي لما الهانم تكون ركبة عربية يقول لك على مهلك يا بشمهندس عشان الهانم حامل في الشهر التاسع فما بال العدرة اللي كانت رجبة اتان او رجبة حمار والحمار بيهزها رايح جاي لكن كل الالام دي كانت على قلبها احلى من العسل لان هي بس اللي عارف مين اللي جواها عارفا اللي جواها هو الله الكلمة الذي يعطيها الرب الاله كرسي داود دا ابوه وكانت الست العدرة كل شوية تتحسس بطنها بتقول له معقوله لكن انا عشمانة ان جميع الاجيال تطوبني وصدق ولا بد ان ايه لا بد ان تصدق صدق ولا بد ان ايه ان تصدق يمكن الناس يتسألوا الست العذره جابت منين حمار يحتمل مشقة السفر معلش اوضحها باسلوب بلدي شوية وسمحوني يعني احيانا الواحد لما يكون عنده عربية فيد غلبانة ويقول ده نمسافر بها الصعيد الناس يقولوا يا رجل هي العربية دي تتحمل السفر ده انت عايز عربية تكون شديدة برضو استدت العدرة ويوسف النجار مسافرين مش, مش رايحين بيتلحمل الناصرة ولا رايحين لا دول مسافرين ارض مصر صحراء وبلاد واقليم ودولة تانية وبلاد تشيل وبلاد تحط لكن يلاقوا فين حاجة تسندهم وتتحملهم صدقوني جابوا حمار شديد تمام اشتروه بفلوسهم لكن عايز اقولك عارف تقليد الاباء بيقول جابوا منين الفلوس انا هقولك لما الجماعة المجوس زاروا الست العدرة قدموا لها هدايا ذهب ولبان وإيه؟ ومر وانا يهيأ لي ان العدرة اللي كانت في الهيكل دي عمرها ما مسك الدهب كانت اول مرة في حياتها تمسك ذهب. الغلبان نهار ما يمسك ذهب العوزة والحوجة تخليه يبيعه فعم يوسف قال لها بنت الناس ده احنا هنسافر من بلد لبلد والركوبة اللي معانا ده ما تنفعناش ايه رايك نبيع الذهبات ونجيب لنا حمارة متينة تشيدك وتشيل ولدك لغاية ما نروح لارض مصر باعوا الذهب واشتروا بيه الحمار الذي تشرف بالرحله الى ارض مصر يعني عايز اقول ما حدش عليهم لكن من الذهب اللي عطاهولهم المجوس اشتروا به الركوبة او اشتروا به الحمار يعني ربنا جه ما حدش عليه ربنا سند ام العدرة وما حوجهاش تمد ايدها لحد وهقول لك ايه هقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق صدق ولا بد أن تصدق العدرة لما دخلت لأرض مصر ونزلت في أول محطات ليها كانت حتة اسمها تل بسطة أو يسموها تل بستة ودي في طرف من أطار في الزأزيق كانت زمان تبعد عن الزأزيق حوالي كيلو ونص أو اثنين كيلو النهاردة مع الامتداد العمراني دخلت بقت حي من أحياء الزأزيق تل بستة كان الناس في تل بسطة بيعبدوا الأوسان والوسن اللي كان منتشر في الوقت ده هو القطة لغاية دلوقتي في زماننا دي عندنا في الصعيد كان يقولك القطة في سبعة رواح وقعوا يا لو شفت قطة تعكسها وقعوا يا لو شفت قطة لحسن تكون روح كانت تقاليد كده موجودة في الصعيد لكن كانوا الجماعة في تل بسطة يقدسوا القطة وكانوا حاطين القطط على عمود كده ساري مرتفع أو نص عمود لكن اول محلة الست العدرة في طل بسطة وقعت التماثيل دي وانكسرت رقبته فحصل انزعاج في المدينة ايه اللي حصل قالوا في رجل غريبة دخلت البلد وحدة شيلة طفل ومعها رجل عجوز طيب وايه الحدوتة دي دخلنا بيها ايه اسمع النبوة اسمع صوت الله اسمع الوحي الالهي يقول هو ذا الرب قادم الى مصر فترتجف أوسان مصر ترتجف أوسان ايه؟ أوسان مصر ويزوب قلب مصر في داخلها ارتجفت أوسان مصر وجات الست العدرة الى ارض مصر هوذا الرب قادم الى مصر راكب على سحابة خفيفة زي ما بيقول اشعية والسحابة الخفيفة هي الست العدرة بمجرد مداخل التل بسطة انكسرت الاوسان وحصل الهلع وزاب قلب الناس فاضر واحد كده في قلبه رحمة يستضيف الست العذراء بيته ليلة ويطلعها من البلد لئلا يفتكوا بها لكن جاء المسيح إلى أرض مصر ليزيل الوسنية ليزيل عبادة الأوسان ويرفع راية الإيمان وصدق ولا بد أن إيه أن تصدق صدق ولا بد أن إيه أن تصدق في مشوار الست العدرة اللي كان مليان معجزات تخيل بقى بنت 14 سنة ولا 15 سنة وشيلة ابنها والرجل اللي ماشي في حمايته او في ضل ورجل عمره 95 سنة والنهاردة ده الواحد لما بيسافر المكيف يقول لك ده من صفر كان الله بالعون وملتعمل ايه اللي كانت علقاتان من دولة لدولة لكن وصلت لحتة اسمها بالبيس موجودة لغاية دلوقتي. ولأت حتى كده زي مغارة فقعدت فيها الست العدرة ترضع ابنها الالهي ولأت كده زي حجرين حجر واطي وحجر عالي فقعدت على الحجر الواطي وسندت دراعها على الحجر العالي وحطت ابنها على دراعها اللي سنداه وبدت ترضعه وعادة الطفل بعد ما يرضع ويشبع ليه كده ينطر صدر امه فالطفل بناسوته الكامل بعد ما شبع رضاعة رح شادت بقه كده من صدر أمه فاتنطر من صدرها نقطتين لبن من اللي كان بيرضعوا معلش أستسمحك النقطتين ثلاثة دول دول قوت المسيح المسيح اللي بيقوت العالم كله المسيح الذي يبسط يده فيشبع كل حي غمى من رضاها المسيح والمن النازل من السماء تتخيل النقطتين دول نزلوا على الحجر حصل على الحجر فوران وطلع منه ريم وفضل يصفى يصفى يصفى بقى حجر برلوري زي الإزاز تبص فيه تشوف اللي في ظهره ايه فضل الحجر ده مرني في بلبيس حجر العائلة المقدسة لغاية ما حصلت الحملة الفرنسية على مصر ويروح نابليون الى بلبيس يشيل الحجر وياخدوا يديه فرنسا ويحطه في متحف اللوفر في باريس ويكتب عليه حجر بالبيس او حجر العائلة المقدسة واللي يزور فيكم وربنا يوعده يروح متحف اللوفر في باريس ويشوف في المتحف يقولهم عايز اشوف حجر بالبيس يوروه الحجر اللي كان اساسا حجر وصار باللوريا مجرد ان نزلوا عليه نقطتين ثلاثة من قوة المسيح عايز يوريك ان اد ايه فعال واد ايه قوي والحجر مازال موجود شهادة للاجيال لعل الذين لا يسمعون يسمعون ولعل الذين لا يفسرون يفسرون وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق صدق ولا بد ان تصدق وصلت العائلة المقدسة في رحلتها مع الست العدرة الى المطرية ومعروفة في المطرية حموه فطلع شجر البلسم انت عارف طبعا الحدوت اني لما أخذت الست العدرة الطفل ابنها وبادلت تشطفه كده وتنظفه كأي طفل في الدنيا واحدة من الناس المطرية الله يسامحهم قالت يا اختي انتهت تكبي حاجتك دية في حتتنا قومي من هنا بلاش مش عارف ايه فالست العدرة بعد ما خلصت كده وراحت رمية شوية المية دول والست ازازت بصت لقيت بعد المية مترمت نبتت كده بزور وطلعت كده فروع الست اللي كان بتشتم وتتطاول ولسانها طويل الرابط لقت اني مكان الغسالة مكان اللي رمضه الست طلع ايه طلع نبات عارف ايه هو النبات البلسم ذو الريحة الطيبة واحنا نستخدم البلسم في صناعة الميرون ونستخدم البلسم في احلى واجمل وتدشين الكنايس عايز اقول لك ايه الناس شايفة الطريقة وربنا يتعامل بطريقة لكن كل اللي أقوله لك صدق ولا بد أن, إيه أن تصدق في المطرية أيضا عشان أكمل حكاية المطارية الست العذراء احتاجت لقماية جعانة خلص العيش اللي معاها يا ناس يا حبيب ربنا ياللي في قلوبك رحمة ارحموني أنا عايزة لقمة فلقيت ناس بيخبزوا لهم لقماية كده نفسي أكل كده لقماية من العيش الطاردة قال روح يا ست انت مش من هنا بطلي اسلوب الشحاتة ده وطردوا الست العدرة قيت لهم وين طب روحوا ان شاء الله عجينكم ما يخمر طلعت منها في غضب واحذر غضب القديسين واحذر غضب الله المعلن لجميع سكان الارض عشان تصدقني روح المطارية واسأل عن شارع اسمه شارع عيد او شارع شق التعبان موجودين لغاية النهاردة شارع عيد وشارع شق التعبان هتلاقي فيهم فرن فرنج ولا تلاقي فرن بلدي ولا تلاقي مغبس فينه ولا تلاقي حد بيغبس عيش عارف ليه ان الشارعين دول لا يختمر فيهم العجين هي دي المنطقة اللي الست العدرة قالت روحوا الله ليخمر لكم عجين ومن يومها لغاية النهاردة والدليل قائم والدليل شاهد وهقول لك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق صدق ولا بد ان تصدق في رحلة جمال وروعة ومن عند المعادي عدت العائلة المقدسة لما كانت في مصر القديمة وريحين طريق الصعيد فركبوا المعادية وعلى فكرة حي المعادي اسمه المعادي لان كان قدامه على البحر المعديات على البحر جمع معادية معادي يمكن محدش يعرف المعادي سموها معاد لي نقولها والأجر والصابع على الله. المهم صدق ولا بد أن تصدق ركب المركب لغاية ما وصلوا إلى حتى اسمها جبل الطير وفي جبل الطير حدث أمر غريب كان فيه هناك واحدة ساحرة كانت تعمل سرسة في الأرض في في النيل وبتوقع بيها المراكب وتحوش الناس وخال أروع وكان فيه حتة صخرة. قائمة ممكن تقع فحصل لها شيء من الرعب والارتباك ولدت نفسها الست الساحرة عملت شعوز والشعوزة بتاعتها مش جايبة معها نتيجة ومش جايبة معها اي, أي في ايه فقالولها في طفل مع امه في المركب له قوة إلي هي طبطل كل سحر فصعرت عشان الصخرة اللي تقع دي تقع على المركب وتغرقها فمالت الصخرة بالفعل ولكن يفاجئ جميع الناس اللي في المركب والصخرة هتقع عليهم ان الطفل اللي عمره حوالي سنتين او سنتين الا شهرين يروح فارد كف في ايده ناحية الصخرة الصخرة تقف تقف مكانها وهي مفلوقة عن اصل الجبل وبعد ما نزلوا بالامان لقوا الكف طبع في الصخرة واتحفر فيها كف طفل عمره سنتين ودير جبل الطير لغاية النهاردة اسمه دير الكف علميا اسمه دير الكف والكف ده حتة الصخرة دي جم معا من فرنسا وقطعوا الحتة دي مقاس اربعين في اربعين واخدوا الحتة اللي عليها الكف وودوها في المتحف ولما راح وفد من الكنيسة عشان يصورها لقاهم مسلطين عليها أشعة الليزر اللي تمنح حد يصورها خشية ان حد يسرقها لكن هذا هو الكف كف مين كف الله اللي انت منقوش عليه اللي اسمك مكتوب عليه لك على كفي يقول الرب وهكذا كان للست العدرة في رحلتها الى صعيد مصر عجائب مع ابنها الحبيب المخلص الفادي وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق صدق ولا بد أن إيه أن تصدق؟ يذكر الخليفة المقرزي الخليفة المقرزي طبعا درج المسلم من أعظم المؤرخين ال اتصفوا بالأمانة إلى حد كبير في تاريخ مصر. يذكر واقع أنا فوجئت بها في خطة الجزء الرابع. بيقول إني أثناء رحلة الست العدرا إلى أرض مصر حدث أمر غريب إني بعد البدرشين بحوالي أربعين ميل خرج على العائلة المقدسة رجل زنجي زنجي يعني أسود بعضلات وشاب بنت أمورة شايلة طفل صغير ومعها رجل عجوز وحسب رواية المقريزي أو الإمام المقريزي زق الرجل العجوز وسحب البنية الصغيرة دي بغية ان يفعل بيها شر فبيقول المقريزي ان الرجل الزنجي ده شأ الهدوم بتاعت الست العدرة من ناحية السدر فهي راحت محتضن ابنها وقالت للراجل ايه اللي بتعمله ده ربنا يوقف نموه ايدك ربنا يوقف نموه عقلك ويذكر الخليفة المقريزي ايضا ان الرجل اصيب في الحال بلوسة عقلية كما انه ايضا حصل لديه فوري صارت ايديه زي طفل عمره شهر فاصبح لا يقوى ان يمسك اكل واصيب بنوبة بكاء استمرت معاه 18 سنة لغاية ما مات وكان الراجل لا يبرح هذا المكان اللي حصلت فيه الواقعة دي ما يمشيش منه وكان الناس من اهله قريبه يجبوله الاكل يحطهوله وكان يميل يأكله لمؤخذة زي الحيوان زي البوبي لانه دي ما تمسك حاجة وياكل ويعيط يأكل ويبكي ويشرب ويبكي والناس اللي رايح واللي جاي يقوله رايح فين يا فلان يقول رايح عند الراجل البكأي البكأية ده نقولها masked لكن في الفراعونية بكاء يعني ايات ايات اللي احنا ما نقوله بيعيط بيعيط يعني بيبكي ففضل الراجل يعيط يعيط يعيط واللي رايح يقول رايح عند العيات واللي جاي يقول جاي من عند العيات وفضل المكان لغاية النهاردة بقى فيه عمران سكاني وبقى مدينة كبيرة وبقى مدينة العيات ويمكن سكان العيات ما يعرفوش الفضيحة بتاعة الراجل العيات لكن أقول لك ده الكلام ده ذكروا الخليفة المقريزي وصدق ولا بد ان ايه تصدق